فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْ سَوَّكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إن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 قَالَا إِنَّ بَعْضَكُمْ إِلَى بَعْضٍ لَّأَغْلِبُونَ وَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا مَّجِيدًا أَفَتَحْسَبُونَ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الحق La ilaha illa huwa rabbul arushil karim wa man yad'u ma'a allahi ilahan akhar la burhan lahu bihi fa inna ma hisabuhu له لا يفلح الكافر وقرب اغفر وارحم وانت خير الراحمين